Velela dâfû Allahîn nase bâgzhem bâgzhîl huddîmât ve biyâg ve salâmât ve masajid yizkar ve masajid yizkarû fi hâsmû Allahî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 وَيُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي قابية على عروشها وبئر عطلة وبئر معطلة وقصر مشيد.